Bismillahirrahmanirrahim Hameem Walkitab المبين Inna anzalnaahu fi leyle tim mubarakat inna kunna muncul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 وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَا أُولَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِبْ عِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ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 وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ إِنَّ هَا أُولَئِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَاتٍ صادقين أهُم خير أم قوم تبعون والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين